وَإذاَا تُطل عَلَيْهِم آياتةُنَ بَناتٍ قَا الذينَ كَفرَوا قَا الذيينَ كَفَرُوا للِحَقِّلََّا جَاءهُمْ هذا صِحرُ مُبين أَمْ يَقولُُ نَفتَرَهُ قُلّ نِفْتَرَتُ فَلَا تَمكَُنيِي مِنَ اللَِّ شَهِيئَاب.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 الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيهِمْ مِمَّنْ قَدْ خَلَتْ فِئَمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا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 سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْهِدَةٌ لَّشَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ يُعَاقِبُهُم وَعَاقِبَةُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى